وبالوزن إن كان موزونا وبالذرع إن كان مذروعا لحديث ابن عباس ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن قول المعلف رحمه الله تعالى فصل الشرق الثاني الشرط الثاني من شروط صحة السلم وتقدم لنا أن السلم نوع من أنواع البيع وهو تعجيل الثمن وتأخير المبيع وأنه يشترط له ما يشترط للبيع ويزيد عن شروط البيع المعتبرة ستة شروط ستة شروط زيادة على شروط البيع احدها كما تقدم لنا العول منها ان يكون مما ينضبط بالصفات يعني يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات فإن كان لا ينضبط فلا يصح السلام فيه لأنه يكون مثار نزاع وخلاف وخصام والشريعة الإسلامية تحرس على درء الخصام والنزاع والخلاف فالشيء الذي قد يترتب عليه خلاف ممنوع لما يترتب عليه فأحد هذه الشروط أن يكون المبيع مما ينضبط. قد يقول قائل ألا يكون بيع السلم من البيوع المنهية عنها في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك نقول لا ليس هذا من هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تبع ما ليس عندك هو الذي اجاز السلم صلوات الله وسلامه عليه وهو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وذلك ان السلم بيع شيء موصوف ما هو بيع شيء لا تملكه تبيع مثلا شيئا لا تملكه على نية أنك تشتريه ثم تسلمه للذي اشتراه من عندك هذا ممنوع لكن تبيع عليه شيئا موصوفا ربما أنه إلى الآن ما حرث من نتاج هذا الزرع والزرع إلى الآن ما حرث أو من نتاج هذه النخل والنخل إلى الآن ما أطلع ثمرها لأنه موصوف ما بعت ثمرة هذه النخلة ما يجوز أن تبيع ثمرة هذه النخلة لأنها معينة وثمرة هذه النخلة ما ظهرت إلا لو كانت في فرع النخله تبيعها لكن النخل ما أطلع إلى الآن تقول أبيعك ثمرة هذه النخلة هذا ما يجوز لأن ما ندري وشيكون ثمرت هذا النخل وزق أو أكثر أو أقل ما يجوز بيعه لكن تبيعه ستين صاعا من التمر صفته كذا وصفته كذا تحضره من الشام أو من مصر أو من المدينة أو من أي مكان المهم هذا المبيع الموصوف بخلاف بيع ثمرة هذه النخلة أو بيع سيارة في المعرض يملكها فلان تبيعها الشركة مثلا وهي لا تملكها هذا لا يجوز لكن بيع موصوف السلم بيع موصوف في الذمة الثاني من الشروط هو ما تضمنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث يعني يبيع ثمره من السنه الاتيه او يبيع ثمره من السنه من ثمره بعد سنتين ما يبيع ثمرة هذا النخل أو هذا النخل لا يبيع شيء موصوف في الذمة. فقال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى اجل معلوم في فليسلف في كيل معلوم هذا هو الشرط الثاني معرفه قدره بالكيل ان كان مكيلا كالبر والشعير والذره وسائر الحبوب وبالوزن ان كان موزونا كالحديد والرصاص والنيكل وغيرها من الموزونات وباللرع إن كان مذروعا كالملابس والأقمشة والمفروشات وغيرها لحديث ابن عباس المتقدم ولأنه عوض غير مشاهد هم مشاهد السلام المسلم فيه غير موجود الآن فلو كان مشاهد يقال مثلا هذا بكذا انتهى الاشكال لكن شيء موصوف في الذمة لابد أن يحدد بالوزن والكيل والعد والذرع ونحو ذلك يثبت في الذمة يعني السلم شيء في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن اشترط معرفة قدره ما يقول مثلا أبيعك ثمرة هذه النخلة بمئة ريال تسلم للمئة الآن والثمرة بعدما تطلع وتصوي نقول له هذا ما يجوز لأن ثمرة النخلة معدومة الآن ومجهولة ما يدري هل تخرج عشرة أصع أو مئة صاع ما يدري ماذا تكون هل تكون ثمرة سائغه مأكولة أم تكون حشف ما تأكل أو ما يأكلها إلا البهائم ما يجوز لأن هذه في الذمة السلم في الذمة فهو بخلاف المبيع المشاهد لو لم يكال ولا يؤسن ما يلزم نعم. ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة. نعم. فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح لأنه قد يهلك فيجهل قدره فيجهل قدره وهذا غرر لا يحتاج العقد إليه ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة يعني عند عامة الناس يقال مثلا عشرة آسع بصاع أهل مكة يقال مثلا مئة وزنة بميزان أهل المدينة يقال مثلا ثلاثون رأسا عدد يقال مثلا مئة متر المتر معروف مئة سنتي ولا يصح ان يقال مئة بملء هذا الاناء لان هذا الاناء قد يتلف قبل ما حل السلام فبماذا يكال ما يقال باناء مثلا عند فلان او بميزان فلان وميزان فلان يختلف عن موازين الناس أو يقال بملء كف فلان كفي فلان مثلا مئة مرة هكذا هذا ما يصلح لأن هذا الإناء أو هذا الكأس أو هذا الميزان اللي عند فلان أو ملء كفي فلان قد يتلف قد يموت. فبماذا يوزن بماذا يكال لابد ان يكون شيء معروف بكيلة اهل المدينة كيلة اهل مكة كيلة كذا الصاع المعتبر مثلا في الرياض معروف فما يصح ان يقال بصاع زيد صاع زيد ان كان يختلف عن اصع الناس ما يصح لأنه ربما انكسر صاع زيد ربما مات زيد وغاب فلا بد أن يكون بشيء معين ولا يقال بوزن هذه الحصات صنجة ميزان مثلا حصاه تزن مثلا ما ندري كم 10 كيلو 7 كيلو 8 كيلو يقول بوزن هذه الحصات 100 مرة نقول لا هذه الحصات قد تضيع فلا بد ان يكون بشيء معلوم مثلا يقال ألف كيلو الكيلو معلوم معروف ألف وزنه بالنسبه اذا كان فيه وزنه معلومه معروفه ويجب ان يكون ما يقدر به معلوما عند العامه يعني عند عامه الناس ليس عند زيد فقط او عند عمرو فقط فإن قدره بإناء جاب إنا مثلا سطل أو طاسة أو كاس كبير أو كذا وقال بملء هذا مئة مرة نقول ما يجوز لأن هذا ما هو معلوم هذا قد يتلف فلا ينضبط فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها يعني ميزان غير معلومة لم يصح لأنه قد يهلك فيجهل قدره ما يدرك مقدره لا بد أن يكون باصع معلومه أو وزنات معلومه أو كيلوات معلومه ونحو ذلك نعم وإن أسلم في المكيل وزنا وفي, وفي الموزون كيلا فعنه لا يصح لأنه مبيع اشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويات وعنه وعنه ما يدل على الجواز لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرض نعم وإن أسلم في المكيل وزنا التمر مكيل والبر مكيل والشعير مكيل والحديد موزون والنحاس موزون والسمن مكيل فان اسلم في المكيل وزنا وفي الماوزون كيلا مثلا نقول إذا أسلم في البر مثلا البر العسل فيه مكيل قال مثلا ألف كيلو من البر في هذا روايتان عن الإحمام احمد رحمه الله الرواية الأولى قال لا يصح لأن هذا يلزم أن يكون بمعياره الشرعي والمكيلات معيارها الشرعي الكيل والموزونات معيارها الشرعي الوزن فلا يصح السلم في المكيل موزونا ولا في الموزون مكيلا الرواية الثانية رواها المروضي كما ذكرها في المغني قال يجوز لأن الغرض ضبط الشيء بلا زياده ولا نقص وهذا يحصل بخلاف الربويات فالربويات ما يجوز بيع المكين موزونا والموزون مكيلا لان في الربويات مقصود التساوي قمح بقمح مثلا يشترط فيه شرطا التساوي والقبض في المجلس قال الاصل في القمح الكيل اذا باع اذا نظروا الى تساويهما في الوزن قال ما ينضبط لان بعض القمح يكون ثقيل وبعض القمح يكون خفيف فاذا بيعا بالوزن ما حصل التساوي بخلاف إذا بيع بالكيل فهو معيارهم الشرعي هذا ما يقصد فيه التساوي بين اثنين وإنما يقصد فيه ضبطه فقط فإذا ضبط بالوزن أو ضبط بالكيل صح وهذا هو الظاهر وهو السائد عند كثير من الناس الآن يبيعون القمح وغيره مثلا والمكيلات يبيعونها بالميزان ولا حرج في هذا بخلاف ما اذا بيع قمح بقمح او شعير بشعير او زبيب بزبيب فلا يجوز الا بالمعيار الشرعي المعتبر له ولا بد من تقدير المذروع بالذرع فأما المعدود فيقدر بالعدد وقيل بالوزن لأنه يتباين والأول اولى لأنه يقدر به عند العامه والتفاوت يسير يضبط بالكبر والصغر ولهذا لا تقع القيمة بين الجوزتين والبيضتين ولا بد من تقدير المذروع بالذرع يعني أسلمه في قماش تترو أو دوبلين أو حرير أو أي نوع يكون معروف بالذرع يقول الذرع بكذا ويكون هذا القماش معروف عرضه الطول الذرع بكذا والعرض معروف يتفق عليه أنه عرض هذا القماش مثلاً متر أو متر نص أو متر لربع أو نحو ذلك يكون العرض معروف والطول معروف بالزرع فأما المعدود فيقدر بالعدد المعدود قال يقدر بالعدد المكيل بالكيل والموزوم بالوزن والمذروع بالزرع المعدود يصح فيه بالعد وهذا اولى ويصح فيه بالوزن إذا لم يكن هناك تفاوت كبير بينها ولا بد من تقدير المذروع بالذرع فأما المعدود فيقدر بالعدد إذا لم يكن هناك تفاوت مثلا يقال مئة بيضة يأتي مثلا الرجل الى صاحب الدجاج البياض ويقول اشتري منك مليون بيضة تورد لي في كل يوم كذا والقيمة استلمها الآن هل يصح هذا بالعدد قال نعم هذا هو الاولى المعدوده بالعدد يقول قد تختلف بيضه عن بيضه البيضات ليست على معيار واحد قال هذا اختلاف يسير سهل ما يفرق في القيمه تاتي الى صاحب البيض مثلا تقول بكم عشر البيض يقول لك مثلا بخمسه ريالات تاخذ عشر وهي تتفاوت لكن التفاوت يسير مفهوم ومعلوم أنها ليست كل واحدة بيوجر الأخرى بالضبط وإنما فيها تفاوت وهذا التفاوت متعارف عليه ولا يؤثر في القيمة ما يفرق ما يقال هذه القيمة مثلا خمسين جرام هذه البيضة خمسين جرام وهذه البيضة واحد وخمسين جرام واحد وخمسين جرام تزيد قيمتها عن خمسين جرام هذا متساهل فيه قد يباع الخمسين والخمس والخمسين جرام بسعر واحد ولا إشكال عند الناس ما يفرق في القيمة ولهذا لا تقع القيمة بين, بين الجوزتين والبيضتين يعني يكون البيع بالعشر مثلا بكذا ما ينظر العشر هذه لازم أن تكون متساوية يتساهل فيها ولا تفرق فيها القيمة نعم. فإن كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول قدره بالوزن لأنه أضبط لكثرة تفاوته وتباينه ولا يمكن ضبطه بالكيل لتجافيه في المكيال ولا بالحزم لأنه يختلف ويمكن حزم الكبيرة والصغيرة فتعين الوزن, فتعين الوزن لتقديره فإن كان يتفاوت كثيرا هناك أشياء تتفاوت لكن تفاوت يصير مثل بيض الدجاج مثلا وهناك أشياء تتفاوت تفاوت كبير مثل الرمان رمانة صغيرة ورمانة كبيرة والبطيخ مثلا البطيخة كبيرة والبطيخة صغيرة ما تنضبط هذه بالعدد قال الاشياء التي لا تنضبط بالعدد تباع بالوجه يقول مثلا اشتري منك مئة كيلو من الرمان تعطيني في كل يوم خمسة كيلو لمدة عشرين يوما مثلا لأن الرمان ما يتساوى من حيث العدد ما يقول تعطيني في كل يوم عشر عشرين ثلاثين رمانة لأنها متفاوتات قال هذه تضبط بالوزن. ولا تنضبط بالكيل لانها تتجافى يعني يكون فيه فراغات في المكيال فيه مثلا المكيال احيانا يتسع لثلاثين رمانه واحيانا ما يتسع لثلاث واحده تحت الارضيه ويكون فيه فراغات يمين وشمال والثانيه فوقها والثالثه فوقها وينتهي الصاع فما تنضبط بالكيل ولا تنضبط بالعدد لأنه صغيرة وكبيرة وإنما تنضبط بالوزن كذلك الحزمة الحزمة مثل البرسيم ومثل الأوراق مثل الكراث والكسبرة والرجلة وغيرها من الأوراق مثلا هذه ما تنضبط بالحزمة ما يقال بحجم بقدر هذا الحبل مثلا لان حزمه تكون الحزمه واحده من حيث المتانه لكن طول الورقه تتفاوت قد هذه الحزمه مثلا تزن عشره كيلو والحزمه الاخرى وهي بقدرها في الحبل لكنها من حيث الوزن تكون عشرين كيلو اكثر فقال مثل هذه الأشياء التي لا تنضبط بالعدد ولا تنضبط بالكيل ولا تنضبط بالحزم تكون بالميزان لأن الميزان يضبطها كلها ويزيل الإشكال والغرض في هذا كله ضبط هذا المبيع حتى لا يحصل فيه إشكال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 يقول السائل رجل عندما خرج من دورة المياه احس بقطرات من البول ولكنه ليس متأكد وصل الظهر والعصر وبعد العصر تذكر هذا الشيء فغير ملابسه فما حكم صلاته السابقة صلاته صحيحة ولا يلتفت للشك وتغييره ملابسه من باب الاحتياط هذا حسن لا يلام عليه لأن الإنسان إذا تطهر فلا يغير طهارته أو يشك فيها لمجرد الشك حتى يتيقن انه كما قال عليه الصلاة والسلام ان الشيطان ياتي الى مقعده احدكم فيعقد بين شعرتين فيخيل الى الانسان انه احدث ولم يكن احدث قال عليه الصلاه والسلام فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني هو على طهاره اذا كانت الطهاره متيقنه والحدث مشكوك فيه فلا يلتفت له يقول السائل هل يسقط طواف الوداع عن الحاج اذا كان مقيما بمكة إذا كان المرء لا يريد سفرا فلا يودع لأن الوداع لمن أراد الخروج من مكة فإذا مثلا انتهى الحج وهو باقي فلا وداع عليه فإن أراد السفر بعد الحج فعليه الوداع وإن أقام فليس عليه وداع يقول السائل رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم بعد انقضاء عدتها تزوجها رجل آخر فهل هذا النكاح صحيح إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا بد أن يكون زواجها زواج رغبة لا زواج تحليل فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يجهل بعض الناس إذا رأى أن الرجل له رغبه في زوجته و مطلقته السابقه قال اعمى الخير بينهم اتزوجها و من اجل ان تعود الى زوجها واولادها هذا ليس بخير هذا شر لانه محلل والمحلل ملعون فلا بد ان يكون الزواج زواج رغبه ثم ان تزوجها زواج رغبه ثم رغب عنها بعد شهر او سنه او سنتين فلها ان تعود الى زوجها الاول بعقد ومهر جديدين ولا يجوز لزوجها الاول ان يتزوجها بالتحليل يحرم عليه ذلك لانه تشمله اللعنه اذا تزوجها بل يدعها حتى تتزوج زواجا اخر زواج رغبة يقول السائل كنت في جدة ثم اتيت الى مكة